الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عربي وسأله عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله في الدين لا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لما بينا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقيقة العبادة وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ولما بين أيضا مكانة العبادة وأنها الغاية المحبوبة لله والمغضية له جل وعلا وكذلك نعت الله عز وجل أنبياءه وملائكته وعباده واولياءه بها ونعت بها صفة خلقه صلوات الله وسلامه عليه في أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه وساق المؤلف في كل ذلك من أدلة القرآن ما تيسر لبيان المقصود ثم بعد ذلك قال رحمه الله فالدين كله داخل في العبادة فالدين كله داخل في العبادة لان عرفنا أن العبادة اسم جامع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله فإذا الدين كله داخل في العبادة وقد بين ذلك رحمه الله تعالى جوابا للسائل لأن من سؤالاته التي طرحها عليه شيخ الإسلام وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ وهل مجموع الدين داخل في العباده ام لا جواب هذا السؤال في قوله رحمه الله فالدين كله داخل في العباده فالدين كله داخل في العباده واستدل رحمه الله لذلك بحديث جبريل المشهور وحديث جبريل حديث جامع جاء فيه جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على صورة على صورة أعرابي، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك، فبين الإسلام، وبيّن الإيمان، وبيّن الإحسان صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فعلم أن الدين دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه يتناول ذلك كله ويشمل ذلك كله جميع ما ذكر في هذا الحديث الجامع يتناوله هذا الاسم الدين قال يعلمكم دينكم ومن ينظر المعاني التي بينت في الحديث يجد أن الإسلام بين بشرائعه والإيمان بين بحقائقه الباطنة من عقائد وأصول تقوم في قلب المؤمن وأيضا الإحسان الذي هو أعلى رتب الدين أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم في تمام ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هذا جبريث اتاكم يعلمكم دينكم إذا الدين يتناول العقيدة والشريعة يتناول العلم والعمل كله دين وقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا يتناول الفقه في العقيدة والفق في العمل الذي هو العبادة كله من الفقه في دين الله فدين الله عز وجل علم وعمل علم وعمل العقائد التي تكون في القلوب والأعمال التي تكون في القلوب وكذلك الأعمال التي تباشر بالجوارح و. ينطق ويتلفق بها اللسان هذه كلها داخلة في الدين وهذا الحديث حديث جبريل حديث جامع حتى إن بعض أهل العلم قديما قال يصلح أن يقال عن هذا الحديث أم السنة مثل ما يقال عن الفاتحة أم القرآن الفاتحة يقال لها أم القرآن لماذا لأن ما حوته الفاتحة إجمالا جاء في القرآن تفصيلا فالفاتحة أجملت كل ما فصل في القرآن فيأم القرآن وكذلك حديث جبريل أجمل كل ما فصل في السنة وجميع ما فصل في السنة من أعمال وأحكام وعبادات وعقائد وغير ذلك راجع إلى هذا الحديث. ولهذا قال في تمامه: نبينا عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فهو حديث جامع، وهو حديث يجدر بكل مسلم أن يعتني به حفظا لألفاظه وفهما لمعانيه وتحقيقا لمقتضياته. وينبغي أن ينشر وينشى عليه الأولاد والابناء ويعتنى بتحفيظهم هذا الحديث وحثهم على العمل به وتحقيقه لأنه حديث عظيم جدا ومن جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فشيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث شاهدا ودليلا أن العباده تتناول مجموع الدين ومجموع امور الدين وأعمال كلها عباده وكلها مما يتعبد لله سبحانه وتعالى به وحديث جبريل تناول ثلاثة أمور ثلاثه امور كلها داخله في الدين الاول الاسلام وفسره عليه الصلاة والسلام بالأعمال الظاهرة وذكر فيه أمهات الأعمال الظاهرة وهي مباني الإسلام الخمسة شهادة ان لا إله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والأمر الثاني الإيمان وفسره بعقائد الدين الباطنه التي في القلب قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فهذه أصول ستة يقوم عليها الدين ولا يقبل شيء من الدين إلا بها قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين لا يقبل شيء من الدين إلا بهذه الأصول قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالأمر الثاني الإيمان فسره بالعقائد التي تكون بالقلب وجماعها هذه الأمور أو الأصول الستة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره تفاصيل هذه الأصول في كتب العقائد وتفاصيل أركان المتقدمه في كتب الأحكام والأحكام والعقائد كلها من دين الله وعليها قيام دين الله سبحانه وتعالى ثم يأتي تمام ذلك وكماله الإتقان والإحسان والاجاده بأن يعبد العبد ربه كأنه يا الله فهذا أكمل ما يكون وهي اعلى رتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال شيخ الإسلام بعد أن أورد هذا الحديث فجعل هذا كله من الدين فجعل هذا كله من الدين أي الشرائع الظاهره والعقائد الباطنه وايضا الاحسان وما فيه من اتقان واجاده وتكميل للعمل جعل هذا كله من الدين نعم قال رحمه الله تعالى والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اي ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والدين والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اي ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل معناها الذل ايضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها التتيم يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم العبد لمحبوبه ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن له عابدا كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فَجِنْسُ الْمَحَبَّةِ تَكُونُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ كَالطَّاعَةِ فَإِنَّ الطَّاعَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْإِرْضَاءَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضَوْهُ وَالْإِتَاءُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ هذا وجه آخر أورده رحمه الله تعالى في بيان أن الدين كله داخل في العبادة والوجه الأول استدلاله رحمه الله على ذلك بحديث جبريل المشهور وهنا يبين رحمه الله تعالى ما بين لفظه الدين ولفظه العباده من تلازم في المعنى فكل من اللفظتين دال على معنى الذل والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى قال والدين يتضمن معنى الخضوع والذل والدين يتضمن معنى الخضوع والذل أي في اصل مدرول هذه اللفظه لغة يتضمن هذا المعنى يقال دنته فدان أي ذلنته فذل أو أذلنته فذل أذلنته أو ذلنته أي قهرته قهرته فيقال دنته فدان أي ذللته أو أذلنته فذل ويقال أيضا دانه أي اذله دانه أي أذله واستعبده هذا مدلول الكلمة من حيث اللغة فهي لفظه تدل على معنى الذل والخضوع والتعبد مثل ما قيل دانه دانه اي تعبده واستعبده فاللفظ من حيث من حيث مدلولها اللغوي تدل على معنى الذل والخضوع يقال ندين الله وندين لله يقال ندين الله وندين لله أي نعبد الله ونطيعه ونخضع له ونخضع له يقال ندين الله باللزوم أو ندين لله بالتعدي فيتأتي لازمة يأتي هذا الفعل لازما ومتعديا والمعنى واحد وهو التعبد والطاعة والفضول ولهذا تقول في أمور الدين هذا ندين الله به أو هذا ما أدين الله به وتقول أيضا هذا ما ندين لله به أو ما أدين لله به فيتأتي هذه الأرض متعدية ولازمه وهي في كل تدل على معنى الذل والخضوع إذا استحضرت هذا المعنى ونظرت في معنى العبادة في اللغة ما معنى العبادة لغه قال والعبادة أصل معناها الذل أيضا ما مراد شيخ السلام بما قال أيضا يعني مثل ما سبق أيضا هي مثل ما سبق تدل على معنى الذل فالدين يدل على معنى الذل والخضوع والإبادة أيضا تدل على معنى الذل والخضوع، ولهذا استعمل رحمه الله لفظة أيضا لفظه أيضا لينبه القارئ إلى المعنى المراد هنا وهو أن يبين ما بين اللفظتين من تلازم من حيث الأصل للمدلول اللغوي. قال والإبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال هذا شاهد لغوي. على أن العبادة معناها الذل يقال طريق معبد يقال طريق معبد أي إذا كان مذللا طريق معبد أي مذلل، إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام فإذا العبادة معناها الذل والدين ايضا معناها الذل فثمت اشتراك بين اللفظتين من حيث المدلول اللغوي هذا شاهد آخر من حيث الأصل اللغوي للكلمتين أن العبادة مجموع الدين كله مجموعة الدين كله يدخل في معنى العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى قال رحمه الله لكن العبادة المأمور بها لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب العبادة المأمور بها تتضمن معنى الحب ومعنى معنى الذل ومعنى الحب يعني ليس فقط هذا المدلول اللغوي الذي هو الذل فالذل وحده بدون الحب لا يكون عبادة عبادة شرعيه التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها بل فيها قدر زائد على ذلك وهو ماذا؟ الحب فالعبادة هي تتضمن معنى الذل ومعنى الحب معنى الذل الذي دلت عليه الكلمة في مدلها اللغوي ومعنى الحب فالعبادة ذل وحب تقوم على هذين الركنين ومدارها على هذين الركنين فهي تتضمن غايه الذل لله بغايه المحبه له هذا تعريف للعباده ليس كذلك هذا تعريف للعباده قال العباده هي غايه الذل لله بغايه المحبه له غايه الذل لله بغايه المحبه له هذا تعريف العباده ومر معنا قريبا عند شيخ الإسلام في صدر هذه الرساله تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فهذا تعريف العبادة هو ذاك تعريف لكن اختلف النظرين هناك تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به هناك تعريف للعبادة باعتبار المتعبد به فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرقاه أما هنا تعريف للعبادة باعتبار حال المتعبد ووصف المتعبد فالعبادة بهذا الاعتبار هي غاية الذل بغاية, بغاية المحبة لله قيامها على هذين الركنين بمعنى لو أنه وجد ذل لشخص بدون حب لم يكن هذا الأمر عباده وإذا وجد حب بدون ذل لا يكون عباده فالعبادة مدارها على هذين الركنين كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعبادة الرحمن هي غاية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدهم هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قام حتى قامت القطبان فالعبادة تدور على هذين القطبين غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى يؤكد رحمه الله تعالى أن معنى الحب يؤكد رحمه الله تعالى أن الحب معنى داخل في العبادة هو من التعبد فيقول فإن آخر مراتب الحب آخر مراتب الحب هو التتيم لأن الحب درجات الحب درجات وكل درجة لها اسم عند العرب كل درجة من درجات الحب لها اسم عند العرب فهو درجات والمحب يتنقل في. درجات آخر درجة من درجاته هو التتيم أول هذه الدرجات العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب لاحظ كل اسم من هذه الأسماء يعبر عن معنى قام في القلب تجاه المحبوب فهي درجات قال ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب ثم العشق واخرها التتيم اخرها التتيم يقال تيم الله اي عبد الله إذا في ارتباط بين العباده و بين العبادة وبين الحب فاخر درجات الحب هو التتيم يقال تيم الله اي عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه فالمتيم المعبد لمحبوبه فإذن العباده تحتاج في العابد قيام هذين الامرين اللذين عليهما مدار العباده وهما قطب فلكها الذل والحب الذل والحب فالمتيم المعبد لمحبوبه إذا في ضوء ما تقدم في ضوء ما تقدم من تعريف للعباده باعتبار صفه العابد وحاله ندرك أن من خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا من خضع لانسان مع بغضه له خضع له خوفا من من بطشه من جبروته من لكنه لا يحبه فهذا الخضوع لا يكون به عابدا له ولو أحب شيئا ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له كما قد يحب ولده وصديقه وابنه وأهله مثلا فإذا وجد حب لم يكن معه خضوع للمحبوب لم يكن عابدا له اذا من هو العابد من احب محبوبا وخضع له من احب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له من من احب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له اصبح قلبه عبدا له اذا اجتمع في القلب الحب والخضوع الحب والخضوع يكون بذلك عبدا بقيام هذين الوصفين به قال ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله عبادة الله لا بد فيها من الأمرين ولا تقوم عبادة الله عز وجل إلا على هذين الركنين لا بد من في قيامهما في العابد الحب والذل غاية الحب مع غاية الدل لله سبحانه وتعالى قال بل يجب ان يكون الله احب احب الى العبد من كل شيء وأن يكون الله عنده اعظم من كل شيء فيحب الله سبحانه وتعالى حبا اعظم من حبه لكل شيء ويعظم الله سبحانه وتعالى تعظيما اعظم من كل شيء بل لا يستحق المحبه والذل التام الا الله لا يستحق المحبه والذل التام الا الله سبحانه وتعالى فكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسده وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا هذه قاعده ثمينه مستفاده من سبق الحب والتعظيم للمخلوق يجب أن يكون تبعا لحب الله سبحانه وتعالى ورضاه عز وجل كحبنا للأنبياء وللأولياء وللأصفية والأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات هذا كله حب لله وكل حب لغير الله فهو فاسد كل حب لغير الله فهو فاسد أيضا تعظيمنا للشرع تعظيمنا لشعائر الله تعظيمنا لأنبياء الله ورسله التعظيم اللائق بمقامهم هذا التعظيم تبع لتعظيم الله سبحانه وتعالى فكل تعظيم لغير أمر الله كان تعظيما باطنا أما هذا التعظيم المشار إليه آنفا هو تعظيم بأمر الله سبحانه وتعالى وجزء من الطاعة لله عز وجل قال رحمه الله قالت تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه ثمانية أشياء ذكرت في الآية يسميها أهل العلم المحاب الثمانية ثمانية محاب جبلت القلوب على حبها كل انسان جبل على محبة هذه الأشياء محبة أهلها محبة ولده محبة تجارة محبة مسكنه، إلى غير ذلك هذه القلوب جبلت على محبتها ولا شيء في كون الإنسان يحب هذه الأشياء لكن الخطورة عندما تكون محبة هذه الأشياء أو محبة بعضها أعظم من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أحب إليكم وأحب أفعل تخضيل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمن أي بعقوبته لأن هذا الفعل يبوء به فاعله بصخط الله وغضبه عندما يقدم في المحبة غير الله على الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا المحبوب له منزلته أو مكانته في قلبه لا يجوز أن تقدم محبته على محبة الله جل وعلا قال فجنس المحبة يكون لله ورسوله لأن في الآية قال أحب إليكم من الله ورسوله وأيضا في الحديث قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواه فجنس المحبة يكون لله ورسوله كالطاعة تكون لله ورسوله وهنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن جنس المحبة لا المحبة التي محبة العبودية محبة العبودية والذلال خاصه بالله لكن جنس المحبة يكون لله ورسوله كالطاعة تكون لله ورسوله والإرضاء يكون لله ورسوله وهذه من الحقوق المشتركة من الحقوق المشتركة وينبغي أن نفرق بين الحق المشترك والحق الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا يشرك معه فيه غيره فالمحبة لله ورسوله الايتاء مثل ما سيأتي أيضا الطاعة الإرضاء الايتاء في قوله ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله هذه مشتركة وأما العبادة بما تدل عليه وما يدخل تحتها من توكل وذل واستعانة ودعاء ورجاء وذبح ونذر وغير ذلك كل المعاني تدخل فيها بحق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره كائنا من كان بل يحق خالص لله جل وعلا قال كالطاعه تكون لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله قال والله ورسوله حق أن يرضوا والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله هذا فيما يتعلق بهذه الحقوق المشتركة أما العبادة في حق خالص لله سبحانه وتعالى ويبين ذلك في نعم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 وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون فالإيتاء لله والرسول كقوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموضع وقال تعالى أليس الله بكاف عبده نعم. هنا يبين رحمه الله تعالى أن العبادة التي يحق الله سبحانه وتعالى على عبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك لا تكون إلا لله وحده لا تكون إلا لله وحده بخلاف ما مر معنا من الطاعه والإيتاء ونحو ذلك من الحقوق المشتركه فلا يخلط بين الأمرين لا يخلط بين الحق المشترك وبين الحق الذي هو لله وبين الحق ايضا الذي هو للرسول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة ومسيئا هنا هذه لا جمعت الانواع الثلاثه لتؤمنوا بالله ورسوله هذا حق مشترك وتعزروه وتوقروه هذا حق للرسول عليه الصلاة والسلام وتسبحوه, وتسبحوه بكرة واصلة هذا حق لله ليس للرسول عليه الصلاة والسلام التسبح لله والتهليل لله والتكبير لله سبحانه وتعالى فمعرفة هذه الحقوق نافع حتى لا يخلق بينها كما يقع عند أهل الباطل ممن يجعل شيئا من حقوق الله الخالصة لغير الله كالرسول أو الأولياء أو نحوهم فيقعون في الشرك المحط والكفر المبين قال وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده كما قال تعالى قل أيها النبي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا الى كلمه هنا اطلقت الكلمه ومراد بها الجمله وجاءت مفسره في الايه جاءت الكلمه مفسره في الايه الا نعبد الا الله هذا هو المراد بالكلمه وصفها بانها كلمه سواء ومعنى سواء اي عدل ليس فيها اجحاف ولا ظلم لاحد الطرفين كلمه عدل وكلمه انصاف لا لا لا تعالوا الى كلمه سواء اي كلمه قائمه على العدل والانصاف وعدم الإجحاف ما هي الكلمة؟ الا نعبد الا الله هذا هو, هو هذا هو الميزان الصحيح للعدل والانصاف الا نعبد الا الله الا نصرف شيء من العباده الا لله سبحانه وتعالى الذي تفرد بخلقنا وخلق السماوات والارض وخلق هذه المخلوقات فالقول العدل والإنصاف وأن نجتمع عليه كلنا أن لا نعبده إلا الله لا نتخذ أربابا من دونه سبحانه وتعالى هذا هو الإنصاف هذه الدعوة المنصفه السالمة من الظلم بأن اتخاذ الشركاء هذا ظلم بل هو أظلم الظلم وإفراد الله بالعبادة هو, هو الإنصاف وهو العدل قال تعالى إن الشرك ظلم عظيم قال والكافرون هم الظالمون فأشنع الظلم وأشدّه أن أن يجعل مع الله سبحانه وتعالى الشراك والانداب فدعاهم عليه الصلاة والسلام كما أمره الله كان يكتب بها هذه الآية الملوك دعهم إلى ذلك دعهم إلى كلمة سواء أي كلمة انصاف وعدل إجهاض فيها وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أي اعرضوا عن هذا الذي دعوتهم إليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قولوا لهم اشهدوا أن مسلمون أي لله مخلصون ديننا لله سبحانه وتعالى لا نشرك مع الله شيئا كائنا من كان فهذا حق الله هذا حق الله سبحانه وتعالى يخلص له مثل قول قل إن صلاته ونسكي ومحياي ومماته لله رب العالمين لا شريك له حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده لا يدخل فيها أحد كائنا من كان لا الملائكه ولا الانبياء ولا غيرهم هذه حقوق لله خلق الخلق لأجلها وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقها فلا يجعل مع الله سبحانه وتعالى الشركاء في شيء من ذلك ثم أورد قول الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قال فالإيتاء لله ولرسوله لقوله وما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسن وهو الكافي فوالله وحده ليتضح المعنى سياق سياق الآية الكريمه سياق الآية الكريمه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله سياقها في الحديث عن المنافقين ولا التي قبلها الآية التي قبلها هي من جملة الآيات التي في سورة التوبة الفاضحه التي فضح الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين بذكر أقوالهم الشنيعة وعقائدهم الباطلة وأقويلهم الزائفة فتجد في سورة التوبة التي الفاضحة آيات كثيرة ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ثم يذكر ماذا؟ من أوصاف أولئك ومخازيهم وشنائعهم فالآية التي قبل هذه الآية قال الله عز وجل فاضحا للمنافقين قال ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات ما الغرض من هذا اللمز؟ ما الغرض من هذا اللمز؟ هل هو لمز متجرد بحيث ينظر صاحبه إلى الانصاف وإعطاء الحقوق لأصحابها والعدل مع الجميع؟ هل هذا هو المقصود؟ لا يلمز لأنه يريد في في في في في فيجعل اللمز وسيلة ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا ليس ليسهم أهل عدل وبحث عن الحق وإنما أهل مطامع ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسقطون حتى لو كان الصدقات جعلت في مستحقين وأهلاً لها إذا لم يعطوا من تلك الصدقات تبقى حالهم هذه أنهم يسقطون إذا هذه من صفات المنافقين يلمز المتطوع بالصدقات والبادل وليس له غرض في هذا اللمس إلا أنه لم يعطى منها ولو أعطي لا أسكت العطاء فمه وأخرص لسانه فهو يلمز من أجل ذلك من أجل حظ نفسه فقط لا بحثا في المسألة من, من حيث العدل والقيام به وعطاء كل ذي حق حق ليس هذا غرض المنافق فالحديث إذن في وصف ماذا؟ المنافقين المنافقين فلما ذكر وصفهم جل وعلا بذلك قال ومنهم من يلمزك بالصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون قال جل وعلا متبعا ذلك ولو انهم رضوا ما اتهم الله ورسوله ولو أنهم رضوا الله ورسوله اي رضوا القدر الذي اعطاهم اياه و القدر الذي من الله عليهم به والقد والقدر الذي أعطاهم أعطاهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم ناولهم لهم إياه وقدمه لهم فلو أنهم رضوا ما أتىهم الله ورسوله ولو أنهم رضوا ما أتىهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله اي الله كافينا نلجا إليه نطمع فيما عنده نساله النوال والعطاء نفزع اليه في حاجاتنا ورغباتنا حسبنا الله وهي كلمه عظيمه جدا كلمه عظيمه فيها عبوديه الفزع إلى الله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله عز وجل قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قالها ابراهيم الخليل حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكي فهي كلمة قالها الأنبياء وقالها الأولية وقالها الأصفية وهي كلمة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فلو أن هؤلاء قالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله سيؤتين الله من فضله ورسوله يؤتينا الله من فضله يمن علينا ويجود علينا ويتفضل وهو المن سبحانه وتعالى هو المتفضل ورسوله أي مما ياتيه من أموال فيعطينا منها مثل غيرنا سيؤتينا الله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لاحظ الحسب جعله لمن لله وحده الحسب جعله لله وحده والحسب ما هو؟ الكفايه قال الله تعالى أليس, بك أليس الله بكاف عبده وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي يكفيه من كل شيء ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لم يجدوا اليه سبيلا إذا كان الله عز وجل هو الكافي لعبده فجعل الحسب لله وحده قالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله أي ويؤتين رسوله والمراد بإتاء الرسول ما هو ما المراد بإتاء الرسول أي ما يكون وهذا في زمانه والخطاب في الآية للمنافقين والخطاب في الآية للمنافقين فقال وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ايضا جعل الرغبة لمن؟ لله وحده. ما قال راغبون إلى الله ورسوله؟ لأن الرغبة عباده لا تكون إلا لله. فإذا فرغت فانصب الى ربك فرغ. فالرغب. فالرغبة إلى الله. فالرغبة إلى الله وحده. سبحانه وتعالى. لا تكون للرسول. وفي بعض طبعات كتاب التوسل والوسيله لشيخ الإسلام التيمية وقع خطأ شنيع جدا في بعض الطبعات بسبب النساخ ويقال النساخ هم المساخ قالوا في موضع من كلام شيخ السلام الرغبة إلى الله ورسوله والأصل في النسخ الخطيه من كلام شيخ الإسلام والرغبة إلى الله وسؤاله ما يمكن أن يقول بنتيمية الرغبة إلى الله ورسوله لان الرغبه عباده لا تكون الا لله سبحانه وتعالى الا لله سبحانه وتعالى واصل الجمله الرغبه الى الله وسؤاله سؤال الله وهذا كله لا لا يصرف الا لله سبحانه وتعالى اذا الحسب لله والرغبه الى الله سبحانه وتعالى والايتاء الإيتاء لله وللرسول والمراد بإيتاء الرسول عليه الصلاة والسلام أي في زمانه عندما تأتيه العطايا و ولهذا ما يصلح أن تنتزع هذه الآية من سياقها وتجعل مثلا وردا أو دعاء يدعى به فيقول الداعي مثلا في شدة او في كرم حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله الغاغبون جزاء الآية من سياقها وهي في سياق المنافقين نظير عمل بعض الطرقية عندما يستدلون أيضا بالآية الأخرى وهي السياق فيها عن المنافقين وفيها قال ولو أنهم اغظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توامر الرحيم هذا في حياته عليه الصلاة والسلام وأيضا هذا الخطاب الذي هنا في هذا السياق في حياته حياه النبي عليه الصلاة والسلام فالله يقول في شأن هؤلاء المنافقين الذين يلمزون المطوعين في الصدقات يقول سبحانه وتعالى ولو أنهم يعني بدل اللمز الذي كانوا يفعلونه والغمز للمطوعين في الصدقات لو أنهم بدل ذلك رضوا ما اتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون لكان هذا الجواب وهو آآ آآ معلوم من خلال السياق وان لم ينص عليه اي لكان خيرا لهم كما ذكر ذلك ائمه التفسير اي لكان ذلك خيرا لهم لو انهم فعلوا هذا لكان خيرا لهم وأسلم لهم من النفاق طرائقهم الباطله لو أنهم فعلوا هذا رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون لكان هذا خيرا لهم وأسلم لهم من المسالك الباطلة التي سلكوها واللمز نحو ذلك من الطرائق الباطله قال رحمه الله فالايتاء لله وللرسول فالايتاء لله وللرسول لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والايتاء هنا في الايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اي ما جاءكم به ودعاكم اليه من شرائع الدين واوامر رب العالمين فخذوه وما نهاكم عنه أي منعكم منه وحرمه عليكم فانتهوا لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن عن الله سبحانه وتعالى قال وأما الحسب وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده ولهذا لا يقال حسبنا الله ورسوله والآية قال فيها حسبنا الله سيؤتينا من فضله فالحسب هو الله وحده تبارك وتعالى الحسب هو الله وحده تبارك وتعالى لان الحسب معناه الكافي والكافي هو الله جل شأنه لا شريك له كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله أي كافينا وحده وتبارك وتعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة جليلة مباركة تقال في الشدائد عندما يخاف الإنسان قوما يخاف عدوا يخاف ظالما يخاف باغيا يخاف جبارا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل إمام الحنفاء حين أرقيا في النار وقالها محمد عليه الصلاه والسلام و اصحاب حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هنا في فهم هذه الايه يتمحص ويستبين فهم الاعتقاد فهم الاعتقاد لأن الحسب هو الله وحده الحسب هو الله وحده فالعطف في قوله ومن اتبعك يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين العطفنا من اتبعك هل هو عطف على الله بحيث يكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين هذا قال بعض الناس في فهم الآية وهو فهم فاسد وهو فهم فاسد لأن الحسب هو الله وحده الكافي هو الله وحده ولا يصح اطلاقا أن تفهم الآية بهذا الفهم بحيث يقال ان المؤمنين أيضا يكفون النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي يكفيه الله ويكفيه المؤمنون هذا كلام غير صحيح لكن المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك أي كافيك الله وكافي من اتبعك فالله كافي نبيه وكافي أيضا أتباع نبيّ، فكلهم في كفاية الله وفي حفظه وتسديده وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك أي كافيك وكاف من اتبعك ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنين معه حسبك الله والمؤمنين معه فقد غلط غلطا فاحشا لماذا قال غالطا فاحشا لأن جعل هذا الأمر خاص بالله وحده والكفاية جعله لغير الله هذا معنى فاسد خطأ فاحش كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بسطناه في غير هذا الموابط ومن ذلكم في كتاب منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 55 ذكر بسطا في التنبيه على هذا الخطأ الفاحش قال رحمه الله وقال تعالى أليس الله بكاف عبده وقال تعالى اليس الله بكاف عبده أيضا هذا في تقرير المعنى السابق أليس الله بكاف عبده تقرير المعنى السابق هو أن الحسب هو الكافي الحسب هو الكافي فالحسب هو الله اي الكافي هو الله فمن توكل على الله كان الله كان الله حسبه اي كان الله كافي هذا معنى قوله اليس الله بكاف عبده فيها ان من حقق العبوديه لله والالتجاء الى الله والتوكل على الله والاستعانة بالله كفاه الله عز وجل نعم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى أليس الله بكاف عبده وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله هذا أليس الله بكاف عبدة أقرب أنها تتبع ما قبلها تبدأ قراءة وتحرير ذلك نعم الله عليك قال رحمه الله تعالى وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامة التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاء وما شاء إن لم يشاء لم يكن كما قال تعالى فغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف امورهم لا رب غيره ولا مالك له فهو سبحانه فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف امورهم لا رب غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم الا هو سواء اعترفوا بذلك أو انكروه وسواء علموا ذلك او جهلوه لكن اهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك او جاحدا له مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بان الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم قال رحمه الله تعالى وتحرير ذلك أي ما يدل عليه هذا اللفظ لفظ العبادة والعابد والعبد تحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد يراد به المعبد هذا معنى وسيشرحه والمعنى الآخر ولعله سياتي العابد يراد به المعبد ويراد به العابد ولهذا فإن العبودية لله نوعان عبودية عامة وعبودية خاصة وإن شئت قل عبودية لربوبيته وعبودية لألوهيته العبودية لربوبيته هي العبودية العامة والعبودية لألوهيته هي العبودية الخاصة فالعبد في المعنى الأول وهو العبودية لربوبيته يطلق عليه عبد بمعنى معبد مذلل طوع تسخير الله وتدبيره مشيئة الله فيه نافذه حكمه فيه ماض سبحانه وتعالى ومنه الآية التي سبق مرت إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمان عبدا عبدا فالعبد هنا بمعنى المعبد والمراد بالعبوديه في هذا السياق أي العبدية العامة التي تشمل المؤمن والكاثر والبر والفاجر والمطيع والعاصي كلهم يأتي يوم القيامة عبدا أي معبد مذلل طوعة تدبير الله وطوعة تسخيره سبحانه وتعالى هذه أبودية عامة تشمل جميع المخلوقات يقول رحمه الله وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فدلله ودبره وصره فدلله ودبره وصره هل كائن من الكائنات يخرج عن هذا المعنى؟ هل احد من المخلوقات يخرج عن هذا المعنى الجواب لا الكافر والمسلم كلهم طوع تدبير الله وطوع تسخيره سبحانه وتعالى ذلل ودبر وصرخ سبحانه وتعالى وبهذا الاعتبار بهذا الاعتبار يعني هذا الاعتبار لمعنى العبد جميع المخلوقين عباد الله جميع المخلوقين عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنه واهل النار اذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا كلهم عبيد لله بهذا الاعتبار اعتبار العبودية العامة التي هي عبوديه لربوبيه الله أنه هو الرب الخالق المتصرف المدبر الذي مشيئته نافذة في الجميع فكلهم بهذا الاعتبار لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر وجاء في الحديث التعود بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر والكلمات كلمات الله الكلمات التي ترافر الله تارة يراد بها الكونية القدريه وتارة يراد بها الشرعيه الدينية كلمات الله تارة يراد بها الكونية القدريه وتارة يراد بها الشرعيه الدينية والكلمات هنا من أي النوعين كونية أو سرعية نعم الكلمات هنا كونية أو سرعية كونية الكلمات هنا كونية ولهذا قال لا يجاوزهن بر ونفاجة أما الكلمات الشرعية كلمات الله الشرعية هل التزمها الكفار والفجار أم عصوا الله عصوا الله أما كلمات الله الكونية نافذة فجار ما شاء الله كان نفذ طبقا لما شاء سبحانه وتعالى فالكلمات هنا كلمات كونية ولهذا قال لا يجاوزها بر ولا فاجر لا يجاوزها بر ولا فاجر أما الكلمات الشرعيه الفاجر لا يلتزم بها يعص الله سبحانه وتعالى ولا يضيع فيما أمر به قال فما شاء كان وإن لم يشاء وما شاء إن لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان أي طبقا لما شاء في الوقت الذي يشاء. لا رد لحكم ولا معاقب لقراء وما شاء الشيء الذي يشاء العباد والعبد له مشيئة إن لم يشاء الله لا يكون لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة ولا يكون إلا ما شاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات تحوي هذا المعنى وهي من أحسن ما قيل في القدر نظما ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن اي ان كل ذلك بمشيئه الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى وما شاء سبحانه وتعالى كان وما لم يشاء منه الناس منهم شقي ومنهم سعيد منهم قبيح منهم حسن منهم طويل منهم قصير الى غير ذلك كل ذلك مشيئة الله وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وأنه هو اغنى واقنى الكل بتدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى فاذا هذا المعنى لا يخرج عن احد الكل عباد الله بهذا الاعتبار الاعتبار العام للمعنى ومنه قول الله تعالى افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ما نوع الاسلام هنا إسلام لتدبيره وتسخيره وربوبيته وكونه المهيمن المسخر المدبر ما يخرج أحد عن تسخير الله سبحانه وتعالى وتدبيره وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا وإليه يرجعون فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو انكروا سواء اعترفوا بذلك أو انكروا هو الرب هو الخالق هو المالك هو الرازق هو اعترفوا أو أنكروا هذا هو حقيقة الأمر سواء اعترفوا بذلك أو انكروا وسواء علموا بذلك او جهلوا وسواء علموا بذلك او جهلوا ولكن أهل الإيمان منهم ولكن اهل الايمان منهم علموا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه لأن من في من ينكر ربوبية الله ينكر ذلك لا عن يقين في القلب وإنما عن جحود وعناد واستكبار مثل ما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما فانظر كيف كان عاقبته المفسدين في اواخر سوره الاسره يقول موسى عليه السلام مخاطبا فرعون لقد علمت موسى هكذا يقول لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات يعني في قراره نفسك تعلم لكن لما يقول لا ما علمت لكم من اله غيري لما يقول هذه الكلمه يقولها في ظاهر الخطاب في قلبه يعلم مثل ما قال له موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات لكن يخاطب القوم جحودا واستكبارا وعلوة قائلا ما علمت لكم من إله غيره قوله ما علمت لما تجمع معها قول موسى لقد علمت ماذا ينتج لك أن فرعون في حقيقة الأمر وقراره نفسه يعلم أن رب العالمين هو الله لكن هذا الإنكار العلني من باب الاستكبار كما قال الله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم إذن بعض الناس يكون عنده معرفه لكن في العلن يجحد ظلما وعلوة الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون إذا مشكلة كثير من الناس ليست مشكلة عدم معرفة تكون معرفه والعلم موجود عندهم لكن هناك دفائن في النفوس من جح من ظلم وعلو واستكبار ونحو ذلك من المعالي لاجلها. يعلنون الجحد ويعلنون التكذيب قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون نعم. قال رحمه الله تعالى فان اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وانه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبوديه المتعلقه بربوبيه الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم، وهم يعبدون غيره قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانى تسحرون ينبه هنا رحمه الله تعالى الى ان هذا النوع من او هذا المعنى للعباده الاقرار به لا يكفي ولا ينجي اذا قر المكر وعرف الإنسان أن الله ربه وخالقه ومليكه ومدبر شؤونه إذا عرف واقتصر على هذه المعرفة ولم يقم بالعبادة والذل لله سبحانه وتعالى وصرف العبادة له وحده لا يكفي ولا ينجي لا يكفي ليكون بذلك موحدا ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة فهذا النوع من المعرفة ان وجد لا يكفي ولا ينجي قال رحمه الله فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف عبوديته المتعلقة بربوبيه الله عرف عبوديته المتعلقة بربوبيه الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يضيع أمره وقد يعصيه في في في ضراءه والتجاءه وحاجاته يلجأ إلى الله يلجأ إلى الله ويعرف أنه لا يجيب المضطر إلا الله وأنه لا يكشف السوء إلا الله مثل ما قال الله عز وجل في خطاب المشركين اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم قنافذ آلههم مع الله قليلا ما تذكرون فمن يقر بالربوبيه والمشركون كانوا يقرون بروبية الله هو الرب الخالق الرازق ويفزعون إليه وحده في الضراء فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يفزعون إليه وحده ويقولون الاصنام لا تنجينا الآن يقولون ذلك لكن في السراء وفي الرخاء يعبدون معه تبارك وتعالى غيرهم فإذا إذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف عبودية المتعلقة بربوبيه الله هل هذه المعرفة كافية ومنجية هل هي كافية ليكون بها العبد موحدا هل هي منجية من عذاب الله يوم القيامة الجواب لا حتى يأتي بلازمها وهو تحقيق العبودية المتعلقة بألوهية الله بأن يخضع له وحده ويصرف له العبادة وحده قال رحمه الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبد مع ذلك وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبوديه لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ما معنى لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار لان إذا وجدت في, في شخص ليست كافيه ليكون بذلك من اهل الجنه او ليكون بذلك ناجح من النار لا تكفي فاذا هذه العبوديه لا تفرق بين أهل الجنه و النار ما هي العبودية التي تفرق بين اهل الجنه و العبودية النار العبوديه الله العبوديه الخاصه التي تصر فيها العباده لله وحده ولا يجعل معه تبارك وتعالى شريكا في ذلك ولا يصير بها الرجل مؤمنا أي الإيمان الصحيح الذي تكون به النجاة لا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون قال وما يؤمن اكثرهم بالله وصفهم بشيء من الإيمان ما هو هذا الإيمان الذي وصفهم به هو تلك المعرفة التي هي معرفة تتعلق به قومه الله. فيعرفون ان الله الرب المالك الرازق يعرفون ذلك ويعتقدون ان اصنامهم لا تملك شيئا وانها مملوكه لله مثل ما كانوا يقولون في تلبيته لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانوا يكررون ان اصنامهم لا تملك وان المالك هو الله فهذه المعرفه هذه المعرفة نوع إيمان بالله لكنه لا يكفي ولا ينتجي ولهذا قال وما يؤمن اكثرهم بالله ما معنى يؤمن اكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا مالكا مدبرا متصرفا إلا وهم مشركون أي مشركون به غيره في العبادة فالإيمان الذي وصفه به هو الإيمان بالربوبية والشرك الذي يوصف به الشرك في عبادته وما يؤمن اكثرهم بالله اي ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا الا وهم مشركون اي مشركون معه غيره في العباده قال فان المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره هذا هو معنى الايه هذا هو معنى قوله وما يؤمن أكثر بالله إلا المشركون معناها أن المشرك أن المشركين يقرون أن الله خالقهم مرزقهم وهم يعبدون غيره وهم يعبدون غيره قال الله تعالى ولئن سألتهم هذه أدلة سوقها عديدة تبين أن المشركين كانوا يقرون برببية الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ما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 عقولكم إذا كنتم تقرون أن الله متفرد بهذه الأشياء ومع ذلك تتخذون معه الشركاء وتجعلون معه تبارك وتعالى الانداد إذا هذه الآيات التي ساق ولها نظائر كثيرة في القرآن تدل أن المشركين كانوا يقرعون بربوبية الله وهذا إيمان لا يكفي ولا ينجي لأنهم أشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى في العبادة. خلاصة ما سبق أن هذا النوع من المعرفة وهذا النوع من الإيمان لا يكفي، مع أن وجد من أناس كثر اشتغلوا بالعلم جعلوا هذا النوع من المعرفة هو الغاية في الدعوة، شهود هذا النوع من المعرفة هو الغاية في التوحيد، وشغلوا اعمارهم اوقاتهم في تقرير ذلك. ولم يعرجوا لا بقليل ولا بكثير على توحيد العبادة الذي هو زبده دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم. ولهذا يقول الشيخ الإسلام منبها على ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى وكثير ممن تكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار قال إبليس رب فانظرني إلى يوم يبعثون وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شر أهل الكفر والإلحاد ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد عندي ونحن كان قوله هذا شرفاً من أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويؤالى أولياءه المؤمنين ويعدى أعداءه وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر برببيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر نعم يبين الشيخ الإسلام رحمه الله بعد أن, أن بين النوع الأول من معنى العبودية والعبادة الذي هو بمعنى المعبد المدلل المذلّل والعبودية لربوبيه الله بأن يقر ويعترف بأن الله ربه وخالقه ورازقه ومليكه ومدبر شؤونه وأن هذا النوع يقر به المشركون ويعترفون لكنه لا يكفي ولا ينجي ما لم يقر بلازمه لما بين ذلك رحمه الله ذكر أن كثيرا من من يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة، يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونيه لا يشهد الحقيقة الشرعية نتيجة الأمر والنهي والدعوة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له هذه لا يشهدها ولا يقف عندها. ويجعل قصارة الحقيقة وقصارة تحقيق الدين والعبودية لله أن يشهد هذه الحقيقة بين يكر. بأن الله هو الرب الخالق الرازق المتصرد المدبر فيقول شيخ الإسلام مبينا خطأ هؤلاء يقول وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر إذا كان يقتصر على ذلك فهو يقتصر على حقيقة يشهدها المؤمن والفاجر والبر والكافر حتى إبليس وحتى المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحمه الله وإبليس معترف بهذه الحقيقة معترف بهذه الحقيقة وأهل النار أيضا معترفون بها قال إبليس رب فانظرني إلى يوم يبعثون رب بما أغويتني لأزينن لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فبعزتك لاغوينهم أجمعين رأيتك هذا الذي كرمت عليه، إذن هذه آيات فيها رأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتنك نذريته إلا قليلة ذكرت عندك هذا الذي كرمت عليه لئن يوم القيامة رائي اقتصر على رايتك هذا الذي كرمت علي رايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم قيامه لا ذريته ذريتك احتنكن وما يستاصلهم الا قليلا يستاصلهم بالاغواء وايقاعهم في في في الفساد يقال احتنك الجراد الزرع اي يستاصله أصله الكلمة من الحنك لأن الجراد بحنكه هي يأكل الزرع كله ويستأصله فلأحدك ذريته أي استأصلهم بإغواءهم أجمعين وإفسادهم أجمعين إلا قليلا إلا عبادك منهم المخلصين كما في لا غيره فهذه الآيات تلاحظ فيها قول ابليس ربي ربي بعزتك رأيتك هذا الذي كرمت علي كل هذه شهود الروبية شهود الروبية وأقرار به لكنها لا تنجي ولا تكفي فهو يقرب بذلك وهو شر الخليقة شر و و أفسد الخليقة وشره أيضا أهل النار قال رحمه الله أمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالقه غيره لكنه لا يكفي ولا ينجي هذا. كذلك أهل النار قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضليم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا أليس هذا من حق قالوا بلى وربنا إذن هذا إكرامه لكن هذا قرار لا ينجي لا ينجي ولا يكفي فمن اقتصر في, ها في هذا الباب على شهود هذه الحقيقة الكونية كان إيمانه من جزء إيمان إبليس وإيمان المشركين وهو إيمان لا يكفي ولا ينجي يقول شيخ الإسلام فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي عبادة الله المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسله كان من جنس إبليس وأهل النار لماذا؟ لأن, لأن الحقيقة التي اقتصر عليها يشارك فيها إبليس ويشارك فيها أهل النار ولم تكن منجية لهم من النار ولا منجية لهم من سخط الجبار سبحانه وتعالى قال وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله ينبه رحمه الله بذلك إلى أن في أهل الباطل من وقع في هذا الظن وسبح في هذا الوهم ويظن أنه بذلك من خواص اولياء الله بما قام عنده من شهود لهذه الحقيقه And he بهذا that هو من is also from لا يكفي of his التي تدعى لا also صاحبها ما لم يكن عنده في عمله بينه ليس does ولا satisfy الكتاب من يعمل that he ومن السهل على his own يدعي لنفسه is من with the و او يدعي نفسه انه من اهل الجنه بل بعض غلات الطرقيه يزعم لاتباع ان دخول الجنه لا يكون الا من طريقه ضمنها له ولاتباعه على على خرافاته وضلاله وباطله الكثير مثل هذه الدعاه سهله اليهود ماذا قالوا والنصارى ماذا قالوا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصار تلك أمانيون قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ليست في العبرة بالدعاوة ليست العبرة مجرد أن يدعي هذا لا ينجي وقول القائل مع اقتصاره على هذه الحقيقه عن نفسه من خواص اولياء الله هذا ما ينجي عند الله اليهود اذا قال نحن ابناء الله واحباؤه ما ينجيهم هذا مجرد الدعاء وما تنجي مثل ما قال الله هاتوا برهانا البرهان ان يعبد الله حقا وان يخلص الدين لله سبحانه وتعالى اما ان يقتصر الانسان على شهود الحقيقه الكونيه فقط فهذا لا ينجي ولا يكفي وان ظن مع ذلك انه من خواص اولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان شرعا من أهل الكفر والإنحاد وهذا أيضا قال به ولاة الطرقية ولاة الطرقية يقولون بذلك يقولون في كبارهم وكبرائهم الذين شهدوا هذه الحقيقة واقتصروا في الشهود عليها أنهم خواص أولياء الله وزعموا أن التكاليف سقطت عنهم. زعموا أن التكاليف سقطت عنهم. التكاليف هي الأمر والنهي الشرعيه. فيعتبرون الواحد منهم ليس مامورا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالطواب ولا منهيا ايضا عن الزنا وعن الفواحش وعن كل هذا ليس منهيا عنه. لأنه بهذه المعرفة بزعمهم سقطت عنه. التكريف. فهذا القول يقول رحمه الله شر, شر من أهل الكفر والإلحاد ومن ظن أن الخبر أو غيرهم سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة والمراد بالإرادة هنا الكونية لا الإرادة الشرعية ونحو ذلك كان قوله هذا شرا من أقوال الكافرين بالله ورسوله شر من أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني أي باقتصار الإنسان على النوع الأول لا يكفيه ذلك ولا ينجيه من عذاب الله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد وعرفنا فيما سبق أن العبوديه لها إطلاقان والعبد له إطلاقان يطلق ويراد به المعبد المدلل كما مر بيانه وهذا شروع من شيخ الإسلام رحمه الله في بيان النوع الثاني وهو إطلاق العبد بمعنى العابد, بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين به المتقي ويعادي أعداءه هذا النوع الثاني الذي تكون به النجاة و يحصل به ويتحقق به التوحيد لله سبحانه وتعالى قالوا هذه العباده متعلقه بالهيته هذه العباده متعلقه بالهيته العباده الاولى متعلقه بماذا بربوبيته والعبد معناه هناك المعبد وهي متعلقه بربيه الله وهي عامه وهذه العبادة عباده متعلقة بإلوهيته وهي خاصة وي خاصة لا لا ليست مثل الأولى تشمل المؤمن والكافر والبر والفاتر لا تشمل هؤلاء بل هي خاصة بعباد الله الذين طاعوه وامتثلوا أمره واتبعوا رسله وأخلصوا الدين له سبحانه وتعالى هل هذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى؟ ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. اما اهل القسم الأول من أشار إليهم بقوله كثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة الكونية عندما يقولون لا إله إلا الله يقولونها. ولكن يفسرون تفسيرا مقتصرين فيه على الحقيقة الكونية كان يقول قائل في تفسير لا إله الله اي لا قادر على اختراع إلا الله أو لا مبدع لهذا الكون إلا الله أو لا خالق إلا الله أو نحو ذلك حتى كلمة التوحيد اساءوا أيما يساء في في, في فهم ف فالمعنى الثاني للعبوديه او للعبد اي بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وامر رسله ويوالي اولياءه المؤمنين المتقين ويعادي اعداءه وهذه العباده متعلقه بالهيته تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده او يعبد معه اله اخر اي شيء ينفعه هذا الإقرار من يقرب ربوبيه الله ولا يعبد الله او يقرب ربوبيه الله ويعبد مع الله غيره اي شيء ينفعه ذلك الإقرار وهل ينجيه من عذاب الله لا والله قد مرت معنا الايه وما يؤمن اكثر بالله أي ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيرهم في العبادة وتوحيد الله عز وجل نوعان علمي وعملي علمي وعملي العلمي الأول الذي يتعلق به والعملي الثاني وهو الذي يتعلق بالألوهية بأن يخلص الدين لله والله عز وجل خلق الخلق للعلم والعمل قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما خلق لتعلم في آية الداريات قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله خلق الخلق للعلم والعبادة فالتوحيد نوعان علمي وعملي ولا نجاة للعبد ولا فوز له في دنياه وأخرى إلا بذلك ولازال الحديث عند الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى موصولا في تقرير هذا الأمر نسأل الله الكريم رب العاصر العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطة مستقيمة اللهم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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه لي اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين